وهذا اخي كان من الله عليه قال اوه اللي خل العجلة كله جي لك نحن اقول قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين اهو بيه يتقعوا الصبر برضو انهو من يتقي ايه سيدنا يوسف وقال دفاء خطبة في الجمعة في اقرى ان كان عنده اتقعوا الصبر. الصبر الصبر صبر محد الصبر قده غلبا وقربوه عن ابوه وهو اخواته وفي البيئر ومرمطة في السجن وبيت الوليد ومع ذلك ما غلطش والدفوة كان يقدر يزلي وكان يقدر يعمل كل الشيء يعمله عاصم نفسه روضته على نظيمة الصفحة اتوحدوا الله طيب ماذا القرآن بعد هذا يا إخوان يقبرت بنا نعمة كبيرة على المسلمين بيذكرهم بقى الدار بتاخد البطانه بس هو حذرهم بالبطانه ليه لانه هيخش على تعداد بعض النعم علينا ومن ضمن النعم ما حصل يبق من هزيمه وما حصل يبد من النصر هو جاب مقدمه للدخول في الغزوات دي التحذير من اتساع النطاق واللي بيقرا كده اهو طب الركن مش فاهم يقول اخوات ايه يعني ايه اللي ايه ربنا بقول اللي بتاخذوا بطارة ونطأ احد وبدأ ايه الصلة الصلة لو بيحذلك بالبطارة قبل ما نخش المعركة هو انت لو دخلت المعركة وبطارة في السوم موجود حاجة احطلتصر هو بيجي من اكسة والدعثة ايه اللي وجود الدخين فقول رب باشي بترتيب انت باشي واخد مالك انت فقبل ما يخش في المعركة اخد مالك طاهر الصف طاهر الصف من الخاونة اللي على غير ملتك عشان تخش وانت مطمئن للحركات الخلفية صايد وإذ من أهلك تبوق المؤمنين مقاعدة القتال والله سميع علي الآن دي فأعظم قال يعيني مقيد بالوقت وعلى قد دلوقتي بتاعنا ولازم يخلص الربع عشان دحنا رمضان أربع وأعوذي ربنا يكرمنا كان عندي أمل ان قال عمران تخلص قبل ما نخش في رمضان بيخلصها البقرة وقال امران في سنة كاملة ان انا ما عرفش السهل انا حيتفضل للمحترد معه وفضل عندنا درسين بس فقط ويخش رمضان عليه وما يخش رمضان بناخد القرآن كله بالجملة لان الشيخ بيقر كل هيدا جزء فبنضطر ناخد ملخص الجزء كله بس ربع بقى الجزء كله كده على وده وخماشين انما يهمنا هنا وايضا جداوتا من اهلك هو هو يقول لقائل القتال إما... إما فيه للقتال فيه حد آه... مش بالغدوة الصباح وكان عدتوا كده من يحبي حال يوم بدري استعينوا بالدلجة استعينوا بالبكور يقول لك اليوم ماتي فيه بكوريح يوم كده سعد مصال الفجر وتوكل على الله الوقت ناسيم عليل والدعاء مستجاب وكان دايما ربنا يكرمه وهي الوقت غداوتا مش ازهار طوات الظهر ولا اعصار طوقت العصر ده شأن الجماعة الكثالة الست الكثالة ده ده, ده, ده نعمل الساعة عشر يبقى يتدوزها خالص ساعتين وجاي لسه بتغسله الشهر لا سراء الترتبات ولا مواعين غسلت ولا شأن كنست ولا مزعب ولا سراء الترتب ولا طبخ جهز وتقول لك عيان اه يا بطن يا بصريط إنما المؤمن مؤمن والله بشوف بعض سيدات تسعة صباحا تكون بتبشر الملابس وخلص 11 تكون خلص الطريق قبل الظهر بساعة تكون خلصة غسيل وطبي كله وسبحان الله وتبقى أعداد بيت أمالك لا يجي مفاجآت أعداد إنما اللخمة لخمة وما نمر إلا حيث يجعل نفسك اتوحذوا الله وارتعوا لا ربنا رايح الشعر من هم وحاسة البنة يوم نهار الملائكة والأرض هو وربنا على كيف حد واللي أتقلوهم كل ساعة الشهيد الشهيد الشهيد الشهيد الشهيد, الشهيد, الشهيد, الشهيد, الشهيد حاسة البنة لا إله إلا الله وهم خذوا يغير اللعنة في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المكبوحين سألنا ربنا مش على كيف عباده ربنا ماشي بس هو بيدي الميت أجر الشهادة وبيدينه الخلود والسيرة الطائرة والله بقنا في عمان عند سلطان قابوس وراكب العربية للمودين الضرف وفتحينهم الإذاعة بتاعتهم والمزيع بيقول نتلو عليكم من كتاب التفسير العظيم الوحيد في عصره ظلال القرآن بشهيدة إسلام سدق المزيع هناك بتاع العماني في عمان سبحان الله شوف الأجانب يا أولاد بيدفعوا بعد العلم اللي طلعوا من مصر وإحنا قتلناه ايه احنا يبتوى مصنع تلوى الاجارب يشوف عمليه الشهيد شهيد الاسلام الوعيد لا اله الا انترى سبحان الله المصير مصير واحد يبغي المية قدامه ويمض العطش ومفتاح النور قدامه وعملي يعكر في الضلمة ومفتاحه قدامه والاجارب الاجارب مرحومين بعلم نحنا وإحنا متعوسين والعلم معالم ده من آية الله والله من آية الله لعلهم يسخون على كل حال تلك هي الحياة أحياء عند ربهم الضخور هو, هو انتفك الحياة يعني يلحموا دم تنازل ألف عشر في وصنان والسرطير أحسن منها والقضف والكلاب حياة حيوانية يا كلامسة ما حتى تعرف عن معاك أنا أدرعهم بتاعتهم حية تجلجل هذه هي الحياة وأسيرت المرأة ومرتان كل ما تعمل الصالحات ربنا وما تفعلوا من خير فلا تكفروا فلسا متوحدوه واذا مدوتا من اهلك تبوّل مؤمن قائد القتال بيبوّق بينزل الجيش كل وحدة في مكانها والآيات دل على التخطيط الكامل وعلى ان نصول كان بيحارب عن النظام وعن تخطيطه دوزيع الوحدات مش همك مش يطلع بالبارك يا الله من النبابيت اللي هي الحاجة له طوب يا هولاد لا ده مش فرقة المقويس ده سرقة المصطفى الامين وإذ من اهلك وشرف لبسيدة عائشة لان هي اللي كانت اهلك اليوم ده كان داخل عليها في شوال يهدو داخل في شوال سنة تانية هجرية وخمستعشر شوال طلع الغزو ده شرف لبسيدة الله لان هي اهل الرسول في السعادين تبوع الممين تنزلهم مقاعد للقتال مسمى مقاعد ليه ما بحربهم وفينا لان سباة الصحابة فيها كسباة القاعد في مقعده ما لي فر ولا يجرم والله سميع وعليم سميع لأقوال لأقوالكم وعليم بأحوالكم طيب الكامتو كان في 15 شوال في السنة الثالثة من الهجرة كان الجماعة الكفار المهوذي وفغازي وتبادر طبعا ان شاء الله في رمضان من طبيعة القرآن احنا حنحصل الالفاء فالالفاء الحايفة زد مد حانا نفصل فيهم اوحد برضو بس احنا الان نقاللين بالقرآن لازم برضو رو عينات كده كلمات فاراد الكفار ان يثأروا لقتل باتر منهم سبعون قتلى وسبعون اسرى فراسلوا الاموال التي كانت مع ابي سفيان في العير قالوا والله احنا احزين من اولا ايرش يا ابو سفيان الاموال دي وكانت بمتل حمسين الف دينار قالوا خليها كلها واد بها اسلحة لحاربها محمد عشان ننتقم لقتلانا قعدوا سنة كاملة يجهزوا اسلحة ويشتروا فرسان واجمال وضم بعد بدر اللي كانت ساعة ثانية هجرية بعدها بسنة في شوال ده خواصة شوال وانطرقوا من مكة الـ الـ الى الى احد واحد على بعد حوالي اه خمسة ستة كيلو من المزيان منورة الجمل طبعا بتعود موجوده هناك والتلات اماكن فضيبه قدامه ودوم لحد هناك جاعت كارهم عشان ينتقموا لقتلاهم يوم وابده صلى على حبيب الله سلام يوم الجماعة دول كانوا تلات المسلمين عدل الجيش اللي امريكي ورسول اليوم اكاد الف باته يعني كبل شوية هو كان 313 في باته ثويف على الفي باته 10 الرسول استشار يوم الجمعة صلى الجمعة اللي هي يوم 14 شوال قبل المعركة بيوم ايه رهيب يا جماعة الجماعة الكبار المجربين قالوا شو المدينة دي طالما هم راحنا عارفين بلدنا لما اخذ انت مهاجر انت وقت صحابة ما دخلها علينا احد الله اسم هسيبهم يخشوا علينا النسوان والعيال فوق السطوح بالاحجار على بعد واحنا ما شاء الله في النشان اخصائيين واحنا الرجال قاعدين في الشوارع ودي شوارع اذرع حاليا المخابئ والكمائن ما ونقعد ونركز ونروح ونروح لحد ما اموره ما يخلص هيرجعوا زي الكلاب ده راي الكباس الشباب السائر اللي رجليه والعاطفة بتاعته أشد من عقله قال لا أبده والله يوجد إزاي يخشوا علينا والله إلا يرى أولئك الكلاب قد نجولنا يقول الكلاب يقولوا لهم عليهم بيوتهم أترين هم عندهم أمل أنهم يخدشوا في معركة يوم ينتصروا زي يوم قدر اللي هي السنة اللي فاتت وفيه غنائم بديج الغنائم بقى هي أخذوا منها هم خد بالك فالرسول عليه السلام فأراد الله يعني كان المفروض هم يقول له رسولا انت يوحى اليك انت رايب ايه فهو كان بيميل الرأي الاولان تأناس الكبار لان هم قادمها بالبلده انه لم نجيه خادوا اصوات حتى ولا اخدوا اصوات النبي لا ده بيشرع الام جاي بيشرع الام ان الرئيس من دول ما مشيه التابد فقال له اخدوا الرأي الشبان عملوا غالبة ورحوا جمعوا اصوات فكانت اصواتهم اغلب من مين من الجمعة الكبار الولاي يطلع ما يحوش في المدينة فلما وجد الرسول ان اغلبية الاسواد تأمر بالخروج اي الامر اللي طلع اه الظاهر بعده هو ودخوله في البيت احسوا بشيء من يعني المبلغ والعنف منهم للرسول يعني ده تتعال حدها هاتي النشوة بتاعته قالوا الله يا اخوان احنا غلطانين ده احنا اكرهنا الرسول على الهروب ازاي ده ابن ابي ويوحى اليه واحنا نرخصو عليه ازاي اقتالي الرسول دخل بالفاعة خلاص ما تكتل اصوات لده استطلع خلاص ده راجل بي بيشرع له بالشهورة وده مجلس الامة ان يطلع مع ان هو رأيه وعليه بطلع اصوات كده يدل على ان الرسان يتابع الرأي العام اغلبية الاصوات حتى لو كان ضد رأيه ان هذا هو حكم الديموكرافية حكم الشعب بالشعب لأجل الشعب فرعوا لما قالوا كده قالوا ما يطلع نقول له لا اذا كنت تعالوا استرعى القرار احنا هسترف الله طلع لهم مكتمع لعدة ألاب الزرحين لانه ظاهر في مقوح الدين درحين لهم زرق كده يلبسهم لا يستهدر حديث وده كان من ضل وسائل الدفاع عشان السيف أو النبلة ورطب. والخوزة اللي فوق الرأس فطالع مكتمل عند النبيس القائد عام قالوا يا رسول الله احنا رأينا ان اكرهناك فان رأيت ان تبقى فرق لا كان هذا قبل ذاك وما كان لنبي لبسلامة الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدائه ممكنش هذا من نبسته خلاص كلام ده كان قابل احنا ناخده رأي نمأ ألبس العدة ويشع عني بقى نبقى نلبسته هذا هو الجبن بنفسه ويشع عنه نحن جابونا خلاص قال لهما لكن اعلموا انني البارحة رأيت رأيها قال لهما رأيت ورافل ده رأيها فلك الصبح قال لهما رأيت في رأس سيفي ثلما يعني الدبابية بتاع السيف من فوق الطرف بتاعه مكسوم من حد ورأيته بخرا تزبح ورأيته أنني مردف خلفي كبشا وأنني أدخلت يدي في درع حصيرة قال له الله طيب وإحنا هنفصر لك إنت وإنت اللي تفصر قال لهم أما السلمة اللي في طرف سيفي فرجل عظيم من اهل بيتي يقتل شو في واما البقر اللي بتزبح فهزيمة في اصحابه شو هذا واما الدرع الحصينة اللي حطيت ايدي فيها فتلك هي المدينة يحنين الله بها مدينة من, من وراء واما مرضيف خالفي كبشا فهذا هو صاحب اللواء القائد العام الكفرة فنقتله لأنه هو الكبش وسبحان الله بالحرف الواحد عم حامزة اخد سلمة في السن بقر تصبح تبعين صحاري من اشخاره شهداء المدينة لجأ اليها وحماه الله طالح اللي كان رئيس الكفرة صاحب اللواء العالم بتاعهم قتل واحد فقط تأسه المباركة الرؤية فسرت باركانها الارباح الرسول المطلع الرسول قال إحنا يا أخواننا ألف هم كم؟ قال له ثلاث ثلاثة مؤمن مقاعد ما بينظمه فمن ضمن حوالي خمسين شخص من أسعاره برئاسة وبإمارة عبدالله بن جبير وقال له طلع يا عبدالله بن جبير على الجبل من انت التوافق انتوا احمايتنا بقى لو رأيتمونا تغطفاتنا الطير اوعوا تنزلوا الطير كاننا إن أزامنا انتصارنا اوعوا إلا ما جيروا اوامر مني احمونا لأن الجبل من ممكن حد يجيلنا من وراء وإحنا مشهورين بالعدو قدامنا فلو يجيش هناك القتر قسم يجي من وراء اللي يرمي نعرف روح نفلاه يا حسن وهي أنا بدي فكهي الكماشا فنبه حاليسا قال له انتصار أو هزيرة إلا ما جيلك أمر مني وبعد ما نبه نزل بقى الرسول في أول معركة سبحان الله الانتصار بتاعهم بدر هو وهو كسحوهم كأسر قتل. وأعوينهم 14 من ضمنهم صاحب اللي وقى ده فالكفار صاحب أشهدوا كده كان لسه خالد وليد قائز جيش عام لهم هم مكانش أسلم لسه سألهم الشفاية دول جماعة بقى عمناول انتصر البدل وهو ده بقى النصر ماشي طواد خد بعضه وخد الجيش وله أول مرة يجري خالد خد الجيش وفر فلما فر الجيش بدأ الكفار وربنا قال كده حيقوله قدام في الصورة ده ينا سأل معنا ولقد صدقكم الله وعده ارتحوا لهم باذنه خدوا تيتلو اما بقى الرب اللي جاي بالخير ثاني قال الجماعه اللي على الجبل لما بصوا لقوا الجيش انتصر ودخل بيجروا قالوا الله ده الجماعه كانوا غنم وسوا بقر وغناء وحيض الجماعه اللي تحت ياخدوها واحد على ما ينزل اللي هيكون شطاب نيجي نقول لاخواننا الدور اللي كنتوا فيه كنتوا في ما تنزل عبد الله ابن جبل اللي هو الامير بتاع بني يا اخوان اتفق ان اناشدكم الله درسوا مراد ما احنا انتصرنا الصرخه صصنا اوعى ننزل اولاد هو معنى يعني كلام النبي يعني احنا لحد ما نسمر الكلام الله يعلم وانت تعالوا يقول لمين فنزل لم يبقى على الجبل الا 12 وبقت من اسئله 70 كانوا او 72 نزل 60 وفضل 12 المهم اللي صف 12 وبقوا منكم من يريد الدنيا وربنا قال انا كنت لصرتكم همال يا رب أنا قال ابلي حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد ثم صرفاكم عنهم ما قلتش صرفاكم عنكم صرفاكم انتم بعد ما كنتم صريدة حد ما شديدكم تعالوا بات انتم بتستعيش النظر يا الله شوفوا ما كنتم ود واحد ياخد اربع جواهر بالقلب قوضة وغيلة غلطة هو ماشي يخد روح تسيقل تتمر حالي. والله ما تنخيطه والله ما تستاهي او ربنا عمل معهم كده في اخر كده في النصر اتتعلم بها استم يا رب زنبي اللي تحت ايه الزنبي كله جيش واحد غلطة فرد في الجيش يضيع الضبط كلهم القال شان تقرأوا ان احنا والله العظيم اني من اعجاز الله انه صادر علينا لحد الوقت ده على اثنشر شوية يعني قوم خمسين نفر خمسين منهم اثناشر ا برية الغنائم ربنا ضيع الجيش كله ألف والرسول يومها انجار حطراته واسنانه الكثرة حلقات المغضر الضرع لحد دحلة وعف الحفرة والدم نزل منه بعمل كيف يفلح قومه خضبه وجه ربيه بالدماء حصل كامل وعرضه عرض الكتن وسبعين صحابي كتنه كل الكرم تجي عشان ايه عشان شوية ثمانية والثلاثين نصر نزلوا باسم الغنائم امال يا رب دي احنا مش عديدة ثلاثية ده 8 مليون مش هنصفه يوم ما انطلع الصالحين حيطلع 2000-3000 وده يكونوا بغمورين في المعاصر انت يا رب ساكت حتى الوقت انت ناولنا على ايه نخاما على إيه يا رب اذا كنت انت اهدمت الصخابة خير خلق الله هزمتهم والقتل منهم السبعين وحمزة سيدة شو ده عم الرسول ورسولاتهم جرح عشان الناس يعين نازلين بنية الخير يشتركوا بالغنائم لان الغنائم كانت وسام شرف له علامة على المشتركة بالحرم يعني شميلة طبعا في الدنيا مريت انهم ي... اللي خاد في معناها ان القائد العام يداله وشاح الاوسامة كان بنيت خير ومعاذا عزمته الماء العالم ده كون الغالان في الزنا والفزك والخضور والخمرات والشعر اللي فيروشة دي والاختلاتات والدي ارب من الله وساكت يا رب الله ما نتاكت انتوا يعني مرتاحين وفيه بيت الان والله العظيم ربنا ما وساكت والله العزيزة ربنا منتقم ومنتقم فعلا هسولوا واحدين مرتاحة صالح او طالش حتى الصالح او بلو صالح يعنيه انت صالح بلو بلو حديك حاجة في الاخرة انا في الدنيا لازم انا اشترك البراخ لانك قاعد معهم انت مشاركهم مشارك اعدائي اللي بحارباني مش بداكم معهم ودش رب اه هو كده فاللي حصل بالضب خارج المسافة الجمل في ده انه يضرب بالنبل لحد ما اوت 13 عيشه ادا دول اللي كانوا فاضلي ماسك واداه اخيرا موته لانهم سامته لوحدهم والجيش كله اتخلى عنهم اسمه هذا شعره ايه اللي ضرب جاي من ورا اللي كان خايف من الرسول شباب ما يكون واحد واضع التلاع في قلب الخرد وقاتل عليه ومصرع الضرب من وراه فين عنده وقت انين يفتح خرج ثاني ويطلع الساعه الركب فرس ويحل الفرس جراح يجري في الجبل اللي يسيب فرس واللي يبص يجد واحد ورح صحابي اخوه يوم يمن خوفه الرحل يظنوا انه كافر حيتيله ينحضره من الضار هيضربه كذ تصعدون ولا تلوون على احد لسه الشخص يعوانا حيراء بعديد من ضمن الارباء اللي حقل قصة قحز هي بتفصلة حتماعه في القرآن في اللي جاية ورسول يدعوكم لم يثبت يومها إيه للرسول ومعها اعتصر واحد حصار فولاد ولولا ذلك سبحان الله يوم حصلت بطولات طلحة ابن عبدال ارمي فلحة. ارمي فلحة. فذاك ابي وامي ارمي سعد. عامل اربعتاشر. اربعتاشر. اما اللي نجوا باية الجيش. وحاموا الرسول. وربنا بهم دول. شوف. الالف كلهم راحوا في بسبب مخالفة الجماعة. اللي لازلوا يفوق. اما فيها اربعتاشر سرق. سيدي اصوات من ضمن اللي الجيريو هالبقى. من روعب اللي جاء. وربنا كان واحد جاي عاير سيدنا عصمان يقول له بشدة من ضمن الجريم يموحك قال له وهو تليه الشرف لأن العواقب أن ربنا عافى عنها حتى ربنا نسب الغلطة بتاعتنا مش لي نحن نسبها للشفاء وحتى اتسمعها بصورة آل عمران إن الذي يتولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذل له الشيطان ببعض ما يكتبه ولا قد الله عنه قال يا جبريل ما عليش شد فيهم عصمان ولقد عاف الله عنه يا الله يا السلام يا رب عليك يا رب الخلاص كم انت يا رب عملتها ليه؟ من كده اللي فهمهم من الحرب فيها وفيها فيها فل وفيها خن فيها نصر وهذه وفيها تضحيق ام حاسبتم ان تدخلوا الجنة ولمنا يعلم الله اللي يجاهدوا منكم معلم الصبرين مولاد جاهدوا صبر والصبر على ايه لا لتبلعون في اموالكم انفسكم حالث ونبلو انكم شاهد من الخوف والجوع والاقصم من الاموال والاوز والثمرات ونشر الصادرين شط البقاء وانه احنا فلا وز من هذا طائفة الامر امر الطائفة تاري منكم ان تفشلها بلوا حالثة وبلوا سلمة قبيلتين عظيمتين مؤمنين وهم رشين بالجيش اما اما طبع بقى اما اثاري عبدالله ابن امام بلتاليو الرئيس المدخين كان رأيه ان يقعدوا في المدينة قال انت بتطوع العيال الصغير الشباب وسيبنا احنا اكبر قال يالا احنا فضلك قال له يا عبدالله حانا خدنا الرأي واغلب الاراء اللي اطلع هلا بي من احترم دا قد من منافق رحل الامل من تلتمية من ملكته قال على ما لو نعلم القتالة لاتبعناه لسه شاشة مرة حراف الربع اللابل لو نعلم القتالا ربع فارحين لو كان في حرب والله محاربين دول حتاكله دول حتاكله هناك وراح رجع ب 300 فضل من 1000 كام 700 في قبل 200 طريقه قال له حارس وماله سلامه حمو انهم يرجعوا انما ربنا قال لا دول حبايبي يا جبل ثبت قلوبهم وكنا ضمنهم مع اي سيدنا جابر بن عبد الله واحد قال له يا جابر مش انت من ضمن العيلتين اللي كانوا عاوزين يرجعوا وحد قال له والله يا عزيم ما, ما, ما يصروني ان, إن الحالسة دي ما حصلتش ده, ده شرف لنا قالوا ليه قالوا ليه رأيه اذ أما الطائفة منكم فاعطررنا ربنا منكم المؤمنين عن تفشل والله وليهما كيفاه شرف لنا ربنا ولينا ولكونوا متولينا ماكملش الهم بتاعنا الهم عبارة عن خاطر جرى فيه قلوبنا ولكن عصمنا الله فثبتنا مع الجيش ومشين ما اتأخذنا خطوه والله وليهما وقال الله فليتواكي المؤمنون ان ما حصل بقى اشياء طبعا لا تطوصيب ده او حدي دي عاوزة محاضرة صلي لوحدها اللي حصل الرسول عملتين مع حمزة وام خلت عملتين يومها ونسيها بين كعبي بن هزم بطولات بطولات سيدات ورجال وشباب وفتيات يومها سبحان الله بطولات خارقة ايمانا السرعه عماله تعمل بعض الحاجات كده يهم ان اللي حصل كده وهم جاي جايين راجعين طبعا انتصار كل بنت في ميتان ف ربنا قال انتوا زعلانين انا احنا مش عشان العطف اللي مات مات حز على مين لا كنت عثمان قال لا مش عثمان انا ده خدت حقي وديت كل علقه تصالح انا خدت حقي خلاص قالوا خلاص يا ربكم أدامين ترضيت قالك معايا تجيل ربنا عمل إزاي قال قال انت انسيتوا عم ناول واذاك بعد ما جاءت أحد قالوا لقد نصراكم والله بدل وأنتم أزل الغل يعني كنتوا قائل قائلين في العدل العذك قلنت تلتمية وتلاتاشر كنت صار إزاي السرعة يتبقوا أقارف وتنهزهم قالوا والله صحيح بحاجة غريب إزاي تنصرنا عم داور وإحنا تلك السنة دي العام نول كانت ايمان كاملا ولا مخالفة فتوليت انا المعركة معكم اذريحي ربك يا الملكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا اما السنة دي اعتبدتوا على الف وتلتمية مناسكين رجعهم واللي جماعتوا عجبا نزلهم حطزين عصية فخرجتوا من بين صفوفكم واذا تخلى الله عن احد الغلب كل جال فاتكوا الله أنا عليكم تشكرون وعدين ربنا جاء بمشاركة الملائكة يا جزء من ففر ان شاء الله في لمضان اما انحطى صوت الأنسان والشهر عمالي اقراع اذا عشنا وبعدين فتقولوا الملائكة قالني اكخيكم ربك ان يمدكم وربكم بسلاس آلاف من الملائكة تعرقبوا باحد ان جه بقى بيموت والأفطال أجهاته عليه وجهه أبلمسعود بيحز راسه ابو جاهل بيقول لي مسعود وانت ذاهم انه كنت قتلتوني قال من قتلت قال والله والله ما قتلني الا الذي لم يصل سيفي الى حافر فرسه مهما اجتهد قال له تفي حاجة قتلتني سيفي ما يقدر يصل الى الحافر فرسه قال مين قال له الملك الملك جبريل هو اللي قتلني ولا عيته بس قال له ياخن اما شفت الملائكة قال له من الحق هو ربنا غضان عليه وفعلا سهر ابن حليف يقول والله يكون نشير بالسيوف بتاعتنا في يوم بدر مش قعد بقى يوم بدر او نشير بالسيوف الى رأس الكاثر فتسقط قبل ان تصلها سيوفنا عفظ بقى واتذكر ايه يوم بدر ده تفاصيلها غريبة إنهم قوة حد الملكة عدت نزلهم نزلهم وربنا قال لهم بلى انت مش انت سمعتوا قل بقى الصبر يتقر قالوا ولكنهم لم يصبر ولم يتقر فلاح الملكة طلعين جبريل جال عمر من القرى اطلع اطلع ما استعدهمش انتوا ساعدتوهم يوم بدر إنهم قوة اطلع سيبهم بقى جبهل كل المسيبة جادة هل قتل سبعين ونهم حامزة ابن عم وطالب ربنا قال لهم انا اديكم تلات ثلاثة يوم بادي وكذلك بلقهم بأن كرز واحد اسم كرز حيبتلهم ارطة من الجيش ربنا قال لهم ما يبينكوش من كرز وغيره يبعتلكم الف وابعتلكم الف ملك ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث خلال ثلاث خمس ثلاث ملأ ان تصبروا وتبتكوا ويأتوكم من فورهم اذا اي من سفرهم او من ربتهم يمددكم ربكم والعرب قالوا ان يوم بدر كانت الملائكه تنزل عليه على عماء بيض وقد ارخوها وراض ظهرهم العضلات دي العاده السليمي هذا النص الحديث نزلت الملائكه يوم بدر وعليها عماء بيض ارخو طرفها وراض ظهرهم ومعلمين اللي بتاعتهم علامات حتى قال قد اذا سمعنا الصيحه السبب او كذا هو اني من الفاضل مش حاعرف نتفرج على الجبل فدي معقدم حيدو فابن عمه الخال علياد قلبه مات هو ضحرج من رعب نزل على الباسكر بتاع المقيم مسكوف يا راجل تصحى قال اشهد ان لا اله الا الله واحمد الله والله سمعت من ود ده انت مش متعرف انت اللي بيعرف اديت اقليم حيدو رجيه رصيد بيقول له جبريل يا حاج ندري قال له ده ماذا للسماء الثالثه بس فالله يا رسول الله ما كل سماء اعرفه ملائكة وهي كل سماء عرفان حاجة كل واحد منا لقصتاته انما ده مادر السماء التالثة رب اللي معتلكوا ارطة من السماء التالثة اشتغبت معكم كانت مأمورة تنزل فكادت المالكة يوم مادر ماددا وحاربا اللي رب الاهله قال يا رب احنا اول مرة ننزل لما ليه إيه؟ اضربوا فقال اضربوا البنان والاعناق اضربوا كل بنانة فوق الأعماك وأظلوه بكل بنام إطار رئاب وضعه فوق صابحي لقد يجعل قتيل الكافر يلقوا مضع فوابع مع الله وعلى بسودة كده ونعمته على أطوء أسهل ده يبتأي يقولوا هذا قتيل الملائكة هذا قتيل الملائكة هذا قتيلنا نحن ده بتاع الملائكة الرب في الربع اللي سمعتوه لو كنت أفضل بار كنت حاجة غريب بس عاوز ده وقت أورس طيب وانت يا رب بعت لنا خبس عاوز لا اعداءنا ثلاث تلاث تلاث. قال اعداءكم ثلاث تلاث تلاث. يبقى خمسة. وقالو. وهي ريشة من جرح ملك. الزلد اللي ببيني بقالها. مال خمس تلاث رب. قالوا ما جعله الله إلا بشرة لكم. ولتطمئن كلهكم به. هو انت بتقول له واحد حديك ثلاث هو حصر في ثلاث تلاث. ابو تفرحه. المدلك برضو ما كده يبقى عمر. واحد جبل مراته اربع فاسدين هذبتهم معراض اي فارح فربنا اهل دبوشك عشان تطلين وفعلا بقوا يصطحاب يبوشهم يجدوا العدد ايه الجبل ملدنا يخوان احمال يلي جاء ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا اكترين احترهم ملائكة مصورين بسول بنيها دا عشان مادة دهن. عشان يطرحوا ويطبع إن كلبك وما النصر من عند هذه الأفسر يقولهم اوه على الملائكة ولا غيره ولا على السلاح ولا على العدد أنا الله طب يا رب انت أمرت الملائكة إليه يعملوا كده وكده في هذا طرفا من الذين كفر يهلك منهم أم الحالة ينقصوا أو يكبتهم يخذيهم ويكبتش ويكبت يموتوا بغزهم فانقربوا خائبين او يتوب عليه او يعذبهم جاء بعد جمل اعتراضي يرجع ان ربنا الان اربع حاجات اقطع طرف منه اجبته في اناس منهم مع عذبهم ومناس هتوب عليهم وفعلا يعيني في غزة بوحد بما حصل انه سوك انتعب اللي ماتوا دول فباها يدعي اللهم ملع عن الوليد ابن الوليد اللهم ملع عن سهير ابن عم والحارس ابن في الصلاة الفجر في صلاة الفجر في القلوت اللي خلق جباعة شفاية القلوت فخلق ربنا عم يقول اللهم العنى الله ومع العنى وجال جبرية قالوا ليس لك من الامر شيء اللي ارى شابال الليلة ليس لك من الامر ايه انت فيدي عليكم ايه قالوا الله بهم دول قاتلوا عمي حان قالوا قاتلوا وحيسلموا تاني ما هي كده سأناس يا ربنا حيتوب لا تتعيش بالأمر ليس بأمرك عمك عمك إنت نفسك تموت برضو ليس لك بالأمر شوف المجرمين اللي بيقال له الأولية الكلاب اللي بيقال له الأولية بيقال له الأولية الصغار بل الناس قد يكونوا الأولية ولا زفت أعمال لي يا فاينك العالف يعرف الشكر والصراعيب اخرب لي بيت فلان من يخرب لك بيت فلان ده فايد الخلق ربنا اللي ليس لك بالأمر شعيء شعي تيجي الواحد يأيونه عليه وليه يبتقول له يا مالي ونجاح الولد وولد الوليه يا رجل اتق الله بلاش كفر سيد الخلق ربي ليس لك يا رجل امي ليه يا رب قال يتوب عليه وفعلا سعير ابن عمر اسلم الحارس ابن هشام اسلم الواليد يوت اسلم اللي كان بيجي عليه هو اللهم منعنا اللهم منعنا ابي لا ترحى اسلامه ما يجعيش عليهم بالوقت يبسيبها يا ربك اعبائك النهاردة وقر احبابك ما تسمى بق والله يا ابنك الشهيد اللي مات بشهيد وبعدين انا ما ادتش لكم ظلم انتوا الغلط الكش بتاعك فلازم نمشي واحده واحده معاكم نبقى حوالي كده نصفه اول دور قالوا طيب يا رب والا اله في السماوات والارض يغفر لمن يشاء وعذم من يشاء والله واحد في حاجه ابن كثيره بستغرب لكم قال بك في رب الرجيع بعد جاء ايها الذين يعملوا لا تاكلوا الربا اضاعف المضاعف في اخر ايه الربا قلنا شرطه الصبر يعني في جاب نحن في غزة احد وغزة بذر انتصار نتبذر هزمنا في احد ايه جيب الربا هنا انه ملاء دي فتاة وهو عالم كبير الربا هنا مع ان ربنا بكروا بالتفصيل في سورة البقرة قال ابتاكوا الله وابتاكوا من الربا وقال يبعاكم الله الربا السيينة جابها ليه هيجيب لها يا احد لا تاكولوا بقى ضعف المضعف ليه لان اصل السبب بتاع معركة احد انهم رافضوا الاموال اللي قلتلكوا عليها اللي كانت معروس فيها التجار قالوا والله الاموال دي بتاعتنا المساهمين فيها في التجاره مش هناخد منها ولا مليين لا اصلا يا اخي كانت كلها ابواب ربح كانوا كلهم مرابين واغلب ال 50000 دول دينار ل 100000 بيه دلوقتي عملنا كل حاجه وهم وكان من ضمن مرابين عباس عامل رسول وجاء رسول في غل في حاجه ودع الممنوع الربح الربا, الربا الجاهليه موضوع وهو كل ربن ابداوا به يبقى عمي العباس كلامنا كتهذير اموال اللي بيحاربوا بها اموال ربا كلها حرام زي اموال دلوقتي امريكا وغيرها وروسيا كلها اموال رباوية فهي ربنا بالحراء رب اروفة بحراء في الحروب لا لا اصلاها حرام لو دي اموال حلال من بلوك حلال مفيش فيها فايدة وربا كان ربنا بارك فيها خذ بالك فلما كانت هذه الاموال اللي جابت حرب احد اصلاها رباوي اما ربنا قال يا ايها الذين اامنوا لا تأكلوا الربا الضعافة مضعفة تشفتوا نتيجة الربا ايه الزوات وحروب ومعارك ونس موت وأمول تضيعنا واتكن الله على وجه فلعون واتكن نارا التي أعدت الكافرين قال رعب الصحابة يا أخوة في آية بالقرآن أذعك آية وأخوة في آية ليه الذين أمانوا في الأول أبو إحنا من نقول الكافر أبو إحنا التي أعدت فلما أعدت الكافرين إحنا من نعنا بسيطة لنا إحنا ناري قال ما انتو لو مشيتوا بقى باللبط معايا حدخلها لكم حتبقوا كفر طيهم ودخلكم لان انتو مخدوش مني بغضرورتو انكم مؤمنين فالبلادين كنتو بس المؤمنين لذا كنت تزرره والمعاصي حتحشركم معدو والحلم قالوا كل آية ورد اصحاك الكفار تنسحب بزيلها على عصاق المؤمنين واطيعوا الله والرسول لعلكم وتنحمون ان شاء الله بقى الربع اللي جاي وسارعوا المغفرة من ربكم الربع كله لذيذ وعظيم وفيه وفاة الرسول واللي حطى لرسول وفاةه حاجة مؤسرة زي ليه ان شاء الله تعالى برضو انا ابقى تاني على الوصية الشرعية مع الحاج محمد عمر واخوانا والكتب واللي مع صورات للشيحة المنة كلمة طيب وظلم الكتب الدينية اخر يسأل بيقول انه واحد من طول جيش اه استشهد في ستة اكتوبة وليش حد يرمه ومالجوازها من واحد تاني فعشان المعاش والحاجات دي طلق هايزة بيطلقوا فرقصور كده ورجع تاني بل قعد عرفي الاسلام مفيش فيه عرف ورسمي الاسلام لما الزوج موجود والزوجة والصيغة بتاع الإجاب والقبول والشهود موجودين والأمر والمهر تلك هي شروط الزواجة ما كانش ايما رطول مأزلون ولا أثاني من كتب لس فالزواج العرفي أدام اكتمل شروطه زواج قائم يحترم وبعدين أدام هو اللي كان طلق في الأول وبعدها اترجع هنا مش مطلوب عدة ولا بتاع لأن هي المسألة عملها كنع من التحايل وإن كان ده من جاءة الحكومة غلط حتى لا يقال بأن احنا بنساعد ونشجع ضد الحكومة وبعدين بيقول واحدة زوجة برضو هي الشغلانة هي ايه توفي ابوها مالوش حد للحصول على ما عاشه وهو 28 جنيه من زوجها برضو والجواز الثاني بعد عرفي ما دام الزوج مستفيد لشروطه في صح الزواج العرفي الثاني باطل المصابة بقى هنا ايه ان الزوج سأتر غابعا باطل على سنين فراحت من الجوازة واحد ثاني بعد عرفي الولئية عملها فجرة عملها تجرم مع العالم الزواج العرفي الثاني باطل وهو تلاعب من السيدة بالرجال وهي ملعونة ملعونة ملعونة وهي تعيش معه في الحرام والزواج لا ينتهي إلا بالطلاق ومدام الزوج الأول ما فلقش تلاقي على ذمته وإذا كان راح تداية مش حيرجع ترفع دعوة قدام الأرض وتقول له زوج يسافر مش حيرجع وإن عارض أتجوز يوم الأرض يحكم الأرض بفسخ العقد وإذا حكم الأرض بفسخ عقدها من أولانين ده قد ايه بتاع 10 شهور وتجاوز على كده انما كده لعبه ادانا معاهش ورقه ما فيش اسيمه اتجوز كل يوم واحد راجل قاعد عرفه ده يبقى حرام وبيقول ايه بقى لو فرض ان الاولاني حضر ثاني بعد ده كله ومن غير حضوره الزواج الثاني باطل با انا بقول اهو حضر ما حضرش اذا العرف الثاني باطل فلو جه الاولاني هو طبعا الاولي بيها بيقول آه الحاج يحرم منين وهو حيروح السعودية وحيقيم في على مسافة أربعة كيلو من مكة يحرم يا ابني من مكة الحتة اللي هو مقيم فيها هذا هو رايح مش بيئة الحاج الأول رايح حسين العمل وعاوز بأي يحرم من بلده اللي هي على مسافة أربعة كيلو هل عليه الفداء أم لا معاليش في الممكن ممكن ان يعتمر يمكس اي وقت بالاحرام الاحرام بقى عن طواف وساعي ويحلق قدر أمره. طواف وساعي ويحلق طيب كيفية ايه في الحج اما يجي يوسم الحج يبقى يحلم يبقى يستنى شوية لان هو جام يبكر مش هيطعب زينا احنا هنا لحد يوم قبل يوم عرفة بيوم يحلم بالحج بس يوتوف طواف القدوم ويسعى بعده ويطلع يبكس منه ويطلع من منه على عرفات ويجعل مزيفة وبعدين على المنح يرمي الجمار ويروح يطف طواط الرك وبعدين بقى يلبس ينبسط ويقعد ايام مين يرميها الجمارات وبعدين يطلع العمرة من عند عمرة عائشة لانه عمل حاج بس افرد يحرم بالعمرة الثاني يطف ويسع ويحلق وذا ليس عليه في ذا لانه يقدم الحاج عن العمرة وكل اخوان العلمانك عارسين الاحكام دين انتهى يبقى اسأله احد علي بيقول صعبان عليه ان كلمه الساحه مسجد ساحه يعني دي اسماء لا تعلل الاسماء بتميز المسجد عن مسجد وبعدين هو بيسمي مسجد ساحه واسمه مسجد جماعه الشرعيه فرع المسكي كل مساجد جماعه الشرعيه اسمها كده مسجد جماعه لتعاون العاملين بكتابه وصن المحمديه فرع كده هو العنوان واحد كله تبع جماعه الشرعيه فرع المسكي فرع, فرع, فرع شبرا قيمه فرع العياط دي أسماء أماكن داي مقلوا مسجد الرسول مسجد الكولاتين مسجد سلمان مسجد عمر إننا إحنا الشوء ده علينا ورقة وإن شاء الله بعد أن يخلص مونا وحيحبوا تسجيله يسجلوا ما يسم مسألة أهلة يعني يسموه مسجد بكر أخر يقول ما حكم الدين فيما سمعناه على إن الجمعية لحمة الجمعية والفلاخ بتجي من بلد الإسلامي وخاصة من التحدي السوفيتي فقالت هل والله إذا كنت أنت متأقن هذا الكلام إنها جات من روسيا ومدبوحة غير تبح شارعي ما تقولش منها إنما أي ناس الكلام إشاع كل مجهور الأصل حلال وموطار قاعد عم في الإسلام كذا إنما أنت فحرم إذا قادرت تحرب بالله العظيم بأنها مدبوحة روسيا أو سنة الشعبي إذا حليفت بالله العظيم وانت متأكد يبقى خلاص حرما يبقى تقول الله أعلم يبقى كل مجهود الأصلح على المنطقة هل تصحة صحة الجمعة بالخطبة والمزيع ما ينفعش لازم من بناء آذم بشر مش من حديث لأنه خذ يكون الخطير اللي بيخطف في الاستيديو وراء بألف كيلو وانت قدامه وما ذل لو غيرت غلطة في أسماء الصهر صارفاً تفنين أو النور لو القطع والصوت بتاع الراجي والتلفزيون واحد اه تبا انت في صلعين ايه شو ارامين بقى ورق شطان الورق في ختان البنات شي الختان مكرومة للبنات سنة للرجال اذا كان العضو منخفض من طبيعته ما في زائل الختان اذا كان فيه نوع من البروز والشزوز يخفض زي رسول مالخفض ولا تناكل اخر يسأل بيقول ما حكمه السلف في بنك ناصر لحد النهاردة إعلانات بنك ناصر في الأعرام وغيرها وهو بينبأ بيقول إن إحنا بنخش من حد فايدا الريبا مفيش. حتى إن البنك السعودي اللي حيخش فيه بنك سعودي حينعمل هنا كله آآ على القرض الحسن مفيش فيه فواز وربا فبنك ناصر مساعد فيه المعاملة مع بنك ناصر والثالث منه مش حرام يابن ولا فرحانين ببنك ناصر والبنك السعودي لأن ديه اللي حيتوابوا الناس من الريبا اللي خرب بيتنا قال قتل السعبان والعقرب والحشوات المؤذية حرام ومن الحراميات حرام ياد لأن الحديث قال من قطع العقرب بأول ضربة فلو عاشر وحسنات ده يجب عليك الحاجات مضرة كان بالمسعور والحطة الخينة والتعبان والعقرب كل قتل حلال صيد الطيور المجهولة مجهولة يكون تعاوز تستخدم الحرام ما تسبح حلال فيه وز بيطلع في الشارع بره وبط مفراخ وعاصر لوتها ايه طفتوش لكفار خدها مش هاري عدول دي مجهولة حاجة كثوف زي النوري ولكن الثر مجهول هو الثر بيمشي اسر ويرجع زالي والله عارب ايه الحمر بيه رطيس